رحمة <سؤال> <سؤال> الله على محمد وآله القيامين الطاضرين رحمة الله على محمد ما زال الكلام بأن من أدرك ثلاث متعات قبل نصف الليل وكان مسافرا فهل يتعين عليه تقديم المغرب أم تقديم العشاء أم الجمع بين المغرب والعشاء بطريقة الإقحام فالكلام فعلان في طريقه الاقحام فقد وقد استدل على عدم جواز اقحام صلاه في صلاه بوجوه وصل الكلام الى الوجه الثالث وهو عباره عن محو صوره الصلاه فان من يصلي فريضه العصر اثناء صلاه الظهر او العشاء de صلاه المغرب فلا يصدق عليه انه مشتغل بصلاة المغرب أو بصلاة الظهر وأشكل على ذلك أو أجيب عن هذا الإشكال عفوا اولا بأن اعتبار عدم المحام الصوره الصلاتية مبني على أن عنوان الصلاة له موضوعية حيث ان هناك بحثا في أن قوله مثلا جل وعلا أقم الصلاة أو صل الظهر هل أن لعنوان الصلاة موضوعيتان أم أن عنوان الصلاة مجرد مشير إلى الأجزاء والشرائع؟ فإذا قلنا بأن عنوان الصلاة ايضا مأمور به فكما ان المكلاب مامور بالاجزاء من تكبيره وقراءه وركوع وسجود ومامور بالشرائط من وقت وقبله واطمئنان فهو مامور ايضا بعنوان الصلاه فان لعنوان الصلاه موضوعي فلذلك لو فصل بين الأجزاء بما لا يصدق عليه أنه صلاة كما لو افترضنا أنه فصل بين الركوع والسجود بأن جلس يخيط ثوبه أو يصلح نعله أو ما أشبه ذلك فبناء على أن عنوان الصلاة أيضا مطلوب فلازم ذلك بطلان الصلاة بالفصل بين أجزائها بما ليس من الصلاة لانمحاء عنوان الصلاة وعنوانها مطلوب في حد ذاته وأما إذا قلنا بأن عنوان الصلاة مجرد مشير فقوله أقم الصلاة أي عليك بإتيان الأجزاء والشرائط بلا دخل للعنوان نفسه في المامور به فمتى ما أتى بالأجزاء مشروطه بالشرائط فقد امتثل الامر وان اشتغل في الاثناء بما ليس صلاتان نظير ما التزم به الاعلام في الغوص حيث قالوا بان المامور به في غسل الجناب مثلا هو نفس الاجزاء بان يغسل راسه ورقبته ثم يغسل بدنه وانفصل بينهما بفواصل كثيره فان عنوان الغسل ليس له موضوعيه في المامور به فصدق عليه أنه يغتسل الآن أو لم يصدق عليه فإن المطلوب ان يأتي بنفس الأجزاء وقد اتى بها إذن فهذا المبنى وهو اعتبار انحفاظ صورة الصلاة بأن لا يفصله بين أجزائها بغيرها هذا مبني على أن للعنوان موضوعيتان هذا أول وثانيا على فرض التسليم بهذا المبنى وأن لعنوان الصلاة موضوعية في حد ذاته فإنما يزول العنوان عرفان إذا اشتغل بفاصل أجنبي كما لو فصل بين الركوع والسجود بخياطة أو مثلا كتابة أو ما شاكل ذلك وأما لو فصل بين أجزاء الصلاة بفلات أخرى أو بما هو ذكر من الأذكار فحينئذ لم تنمح صورة الصلاة بناء على اعتبارها فالاستدلال بهذا الوجه على بطلان إقحام فريضة في فريضاه محل تامل كبرا وصغرا هذا الوجه الثالث الوجه الرابع قصدي يعني سؤال محث يعني لا لا لا صلاه اخرى صوره الصلاه اللي كما ما لا يراها ما المحث صوره صلاه بكام جت ثلاث خمسة صلاه لا ب صلاة أخرى اخرى مو يعني واحد ها رجد ادد هذه هذه متصله هذه شنو الدليل على اعتبارها متصله هذه من ينظر الى هذا يقول يصلي لولا لا هي عشاء له هي مرد. لا يبقى ما ما يعرف انه يصلي المغرب وميشرطون صوره الصلاه الثانيه اما صوره صلاه المغرب هذا بعد صار يعني زائد بعد هذا محتاج لدليل ثاني ان يشتغل بالصلاه وما زال في الصلاة ما خرج من الصلاه هذا بعد أن يشتغل بصلاة المغرب هذا يعني أخذ لهم لطي قريحة الوجه الرابع هو ما ذكره السيد الخوي وركز عليه وهو مسألة السلام فإنه إذا أقحم فريضة في أخرى سوف يأتي بسلام لفريضة ضمن فريضة أخرى والسلام مخرج وبكونه مخرجا عن الصلاة يصبح أجنبيا كما ورد في الصحيحة إذا ذكرت كلما ذكرت الله والنبي فهو من الصلاة فإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله فقد خرجت أو فقد انصرفت فمقتضى ذلك أنه متى وقع السلام خرج من الصلاة فبما أن السلام مخرج فلا محال يعد السلام من قبيل الكلام الآدمي بالنسبة للصلاة التي هو فيها ولكن سيد الإمام قدس سره ناقش فيه هذا الوجه اولا بأن السلام مخرج للصلاة التي قصد السلام لها لأنه مخرج من أصر الصلاة وانما بالسلام خرج من الصلاه التي قصد ان يكون هذا السلام منها لانه خرج من الصلاه بالكليه بحيث يعد هذا الكلام اجنبيا لانه به يخرج من الصلاه واما عفوا وعلى فرض وثانيا على فرض على فرض أن السلام مخرج على كل حال، فليس بعد السلام صلاة، وقد أفاد بأنه إن قلنا طبعا هذا الرد الثاني بناء، يعني مبنائي، إن قلنا بأن التداح على طبق القاعدة، فيمكن أن يأتي بسلام واحد كذا الفريضة. فياتي Bisa اجزاء الفريضه الثانيه ضمن الاولى الا السلام فاذا انتهى من اجزاء الاولى ايضا اتى fijt hij بقصد aanzien, من hij bijzonder aanzien, نعم اذا قلنا كما هو الصحيح ان التداخل على خلاف القاعده فان ظاهره تعدد الامر تعدد المامور به فلكل صلاه سلامون فلا يمكن التخلص من المحذور بهذا الوجه الوجه الخامس <تصفيق> مما استدل به على عدم جواز إقحام صلاة في صلاة هذا الوجه أنا ما وجدته عند غير سيد الإمام لعلكم تجدون بعد وجدته عنده فقط وهو أن المستفاد من نفس الأخبار الوارده في اخر الوقت بالأمر بصلاه العصر وترك الظهر هو عدم جواز الاقحام بيان ذلك مثلا اذا نظرنا الى صحيحه الحلبي سالته عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس فقال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما يعني الوقت عنده واسع يسع الظهر والعاص فليصلي الظهر ثم ليصلي العصر وإن هو خافه أن تفوته يعني أن تفوته إحداهما بمعنى أن الوقت لا يسع إلا لأهداهما وإن هو خاف أن تفوت فليبدا بالعصر ولا يؤخرها فتفوت بمعنى أنه لو قدم الظهر عليها فإن العصر تفوته فيكون قد فاتته جميعا ولكن يصلي العصر فيما بقي من وقتها ثم يصلي الأولى بعد ذلك على إثرها فقد استفاد السيد الإمام من مثل هذه الرواية أنه لو كان الإقحام جائزين أي إقحام فريضة في فريضة لكان الوقت واسعا لهما اذ بإمكانك ان تبدأ بركعتين من الظهر ثم تدخل في العصر ثم تعود الى الظهر ثم تعود وهكذا اذ لو كان الاقحام جائزان لكان مقتضى ذلك ان يكون مامورا بكلتي الفريضتين لانه قادر على الاتيان بكليهما على نحو الاقحام فتعيين انك مامور بالعاص فقط وأنك لو لم تأتي بها فتقوتك المريضتان تتنافى مع جواز الإقحام إذ لو كان الإقحام جائزا لما فاتت الفريضتان وهكذا عبر قال مع أنه لو كان ذلك جائزا يعني الإقحام لكان اللازم صفحة 192 من كتاب الخلال لكان اللازم التنبيه عليه في الاخبار الوارده في اخر الوقت بل الامر بصلاه العصر وترك الظهر كمان في صحيح الحلب التي قراناها وانه لو اتى بها يعني شو لو اتى بها يعني الظهر فاتتا دليل على عدم صحه الاقي اذ على فرض صحه الاقحام تجب الصلاتان لادراكهما في وقتهما ولم يفت شيء منهما ومن البعيد بخو ايش كان فاخا نعم ماذا تقول في هذا الاستدلال لطيف الامين الراشدي يا سيد الفرض لو كان مالوكان هناك وقت ما معنا آه جوز قسم عن بعد بلي بلي ما يخالف لا بس لا لا بس لا بس لا بس تعمم الإشكال لا بس مشكلة نلتزم بذان تعزيز اختياري ما بنتكلم عن حديث من أدل حتى نقول تعزيز اختياري هناك كلامنا الآن إذا يجوز الإقحام بعدش يقول لي قدم العاص ماكو موجب لتعين تقديم العصر اقدر انا صلى الظهر وادخل في ركعه من العصر ارجع اصلي ركعه من الظهر يا باقي اربع ركعات ارجع اصلي العصر فادرك من كل منهما لا خل ادرك من احداهما اثنتين ومن واحده ليش <تصفيق> لا نريد أن نتمسك بمن ادراك خلوا ادراك مي موجود اصلا إحنا نريد أن نقول لو كان يجوز الإقحام لماذا يلزمني تقديم العصر بتمامها لانه أدركت الوقت تقول <تصفيق> يجوز الإقحام إذا يجوز الإقحام ليش ما أجي العصر والظهر معا تقول يجوز الإقحام يجوز الإقحام بذا الوقت يسعلك إليه من منين هذا؟ كجاوا الذين نقول الذين يقولون بجواز الإقحام هم ولهذا إحنا جايبين في من أدرك ثلاث ركعات فقط ماذا عندنا الامام عم يقول له هل هذه نكته طب شنو اي نكته هو انا الوقت لا يعرف عليه حضرتك يسع الوقت لكليه على نحو الاققام عليه يعني تمام على نحو الإقحام كويسه نصف الصلاه نصف يقعد لا نصف من لهذه ونصف لهاي هذا لعله ما ليش هذا مو التأثير مول <تصفيق> <تصفيق> الإقحام عشان الترتيب هو الاقحام اصلا لاجل الترتيب حتى يصير ركعه من العصر بعد ركعه من الظهر والركعه الثانيه من العصر بعد الركعه الثانيه من الظهر وهو يريد يحافظ على الترتيب سيدنا. أي خلاف الترتيب يا اور بغير على الوقت الاختصاصي يا شيخنا. حتى بالنتيجة لو لا جواز الإقحام وإلا إذا الإقحام ليش عليه في أصل المطلع. إذا يجوز الإقحام ليش يتعين عليه أن يأتي بالعصر بتمامها لا أقل الامام يقول لا أنتم خير لا أقل إذا الإقحام يجوز لماذا يتعين علي أن أقدم العصر بتمامها ليش؟ هو قلنا لك دام يجوز الإقحام اذا أنت متمكن من أن تأتي بالفريضة ولو بهذا النحو المباحث فأتي بهما فاتي بركعة من العصر ثم بركعة من الظهر ثم بركعة من العصر ثم بركعة من الظهر فأدركت من كل منهما ركعتين انه طبعا هذا السداله ما يتوفى الانتشار هو بالغ لانه هو ما الغرض خصوصا سابقا ناقشنا هذا الشيء بلي بلي لا بس كان يختص بالاقحام صحيح كلامكم صحيح فلنقل به في الظهرين مثلا هو وكلامه غير بعيدين والوجه الاخير ان يقال بان جواز الاقحام مناف للمرتكز المتشرعي فان هذا مثلا مستنكر لدى المتشرع بما هم متشرعان فالنتيجة ان جواز اقحام فريضه في فريضه ممنوع إما لما يستفاد من الروايات الواردة في آخر الوقت كما ذكر السيد الإمام أو من المرتكز المتشرعي هذا بالنسبة إلى الشرط الأول عندنا شرط ثاني وهو لو جوزنا الإقحام فكيف نحافظ على الترتيب سبق البحث في هذه النقطه ذكروا السيد نسي لهذا اشكال هل ان الترتيب المستفاد من قوله الا ان هذه قبل هذه وقوله فليصلي الظهر ثم ليصلي العصرا هل أن الترتيب معتبر بين الماهيتين أو بين الوجودين فإذا قلنا بأن الترتيب معتبر بين الماهيتين يعني ما يسمى بظهر وما يسمى بعصر فمقتضى ذلك اعتبار الترتيب في الركوعات لأن المميز للمسمى بالظهر في قبال المميز للمسمى بالعصر أن يركع أربعة ركوعات فمتى ما ركع أربعة ركوعات للظهر انتهى موضوع الترتيب لأن المسمى تحقق وإن بقيت بعض الأجزاء وأما إذا قلنا بأن الترتيب معتبر بين الوجودين كما هو ظاهر قوله فليصلي الظهر ثم ليصلي العاصر فهل هو معتبر بينهما على نحو صرف الوجود يعني بمعنى أنه يكفي في الترتيب أن يدخله في صلاة الظهر فمتى ما دخل في صلاة الظهر صدق أن الظهر قد سبقت ولو دخل في صلاة العصر بعدها فمقتضى هذا المبنى جواز, جواز الإقحام إذ ما دام الترتيب معتبرا بين الوجودين على نحو صرف الوجود متى ما صدق عليه أنه دخل في الظهر يمكنه الدخول في العصر أم انه معتبر بين الوجودين على نحو الجميع بمعنى يعتبر وقوع كل جزء من العصر بعد كل جزء من الظهر فيصلي ركعه من الظهر ثم يصلي ركعه من العصر ثم يصلي الثانيه من الظهر ثم يصلي الثانيه من العصر حتى يقع كل جزء من العصر بعد كل جزء. من لازم هذا. الله عرح عرح عرح جزء جزء لا المقصود عن الركعة المميزة. فحين بناء على هذا سوف يجوز الإقحام بل يتعين في بعض الفروض. وأما إذا قلنا بأن الترتيب المعتبر بين الوجودين معتبر في المجموع يعني بأن يقع المجموع بعد المجموع كما هو المسلك المشهور فلا محال يكون هذا مانعا من جواز الاقحام لأنه لا يمكن أن يدرك به الترتيب المعتبار إذ هو معتبر بين الوجودين على نحو المجموع وهذا ما ركز عليه سيدنا قدس سره صفحة مائتين عشر من الجزء الحادي عشر قال على أن الترتيب المعتبار ملحوظ بين التمامي أجزاء المترتبتين على ما هو ظاهر الدليل والإقهام المزبور لا يستوجب رعايته إلا في بعضها فهذا الاحتمال ساقط والمتعين ما عرفت من لزوم تقديم العشاء كما في المات القرش تمت المسألة تمت وبالخير عنه مسألة الخامسة لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة كما لو دخل في صلاة الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر وأن وظيفته العاصر فأراد أن يعدل بصلاته إلى العاصر لا يجوز بل يقطع ويشرع في العاصر وعللها سيدنا قدس سره بان الصلوات حقائق متباينه توقيفيه هذه عبارات انتهت دورها قبل مائه سنه فان الصلوات حقائق متباينه بمعنى ان ظاهر قوله الا ان هذه قبل هذه هو كون الاولى والثانيه عناوين قصديه فكانه قال الا انه يوقع الاربع السابقه بعنوان انها الاولى ويوقع الاربع الثانيه بعنوان انها الثانيه والا دائما الاربع تقع قبل الأربع فلا محال قوله قبل هذه يعني ان يقصد القبليه فالقبليه عنوان قصدي وليس عنوانا انطباقيا فبما ان الصلوات عناوين قصديه فلا محال مقتضى القاعده هو جنوه عدم جواز العدول من احداها الى اخرى وحيث دلت بعض النصوص كصحيحه زراره السابقه اذا نسيت الظهرة فذكرتها وانت في العصر فنوها الاولى خرجنا عن مقتضى القاعده بجنوه بمقدار ما دل عليه النص وأما في غير ذلك كالعدول من السابقة إلى اللاحقة أو من الفائت إلى الفريضة وما أشبه ذلك فلا يجوز على طبق كلام كلامتي إذا كان مسافرا مسألة ستة إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر لأنه جنوب مسافر ثم بدى له الإقامة أثناء الصلاة بدى له أن يقيم عشرة أيام عزم على الإقامة وهو في الصلاة بطلت صلاته ولا يجوز العدول بها من الظهر إلى العصر الرباعية بل يقطعها ويستأنف العصر. والوجه في ذلك يبتني على أمور الأمر الأول أن وظيفته بمجرد العزم على الإقامة شنو؟ ان يصلي اربعا والامر الثاني بمجرد ان تكون وظيفته ان يصلي اربعا والوقت لا يسع إلا اربع ركعات ان يكون مامورا بالعاصر لا بالظهر فهو قد دخل الظهر فبما انه عزم على الاقامه صارت وظيفته اربع ركعات وبما ان الوقت لا يسع الا مقدار اربع ركعات فإن وظيفته العاصر وحيث لا يجوز العدول من السابقه الى اللاحقه فما نواه ظهرا لا يجوز العدول به الى العاصر فتعين عليه جنون استئناف العاصفه فلا جرم تبطل الظهر فيرفع اليد عنها و صل العاصفه واذا كان الفرد بالعكس هذا محل الإشكال واذا كان في الفرد يعني عباق عليه مقدار اربع ركعات ناويا للاقامه عزم على الإقامة بقى عليه مقدار أبع ركعات عزم على الإقامة صارت وظيفته شنو؟ أن يصلي أربعاً والتفت إلى أن هذا الوقت يجب أن يصلي فيه العاصر فشرع في الرباعية بنية العاصر لوجوب تقديمها حين إذن. ثم بدا له قبل أن يتم الرباعية ثم بدا له أن لا يقيم عشرة أيام ولو لأنه يريد يحير الفقهاء قال انا اريد حير الفقهاء بأعمالي <تصفيق> ثم بدى له أن لا يقيم عشرة أيام فعزم على عدم الاقامه فما هي وظيفته حيث إنه بعد أن ترك العزم على الاقامه صارت وظيفته شنو القصر وصار يمكنه أن يأتي بالظهر والعصر معان فالظاهر صاحب العروه يقول فالظاهر أنه يعدل بها وشرع فيها بنية العصر والآن تمكن من صلاة الظهر يعدل بها إلى الظهر ويصليها قصرا وهذا من العدول من ال لا من ال لا الى إلى السابق الذي هو جاهز. لكن سيدنا قدس سر علق على ذلك قال في تعليقته على العروه دليل الظاهر انه يقطعها فيقدر يعد وياتي بالصلاتين قصرا ان ادرك صلاه العصر ولو ركعه والا اتم ما بيده قصرا وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتامل مو بس تامل زين لماذا قال قدس سره فان مورد العدود ما اذا كان المصلي مأمور بالسابقه غير انه نسيانا دخل في اللاحقه وليس المقام كذلك ضرورة أنه حينما دخل في اللاحقة يعني في العاصر كان مأمورا بالعاص، لأنه كان عازما على الإقامة وكانت وظيفته أربع ركعات ولم يكن الوقت يسع إلا لأربع فكان مأمورا بالعاص، بحيث لو أتى بالظهر حينئذ لما وقعت مأمورا بها وإنما تغير الحكم من التمام إلى القصر لأجل تبدل الموضوع الموجب لانقلاب الوظيفة ومثله غير مشمول للعدول فالملخص من كلامه سيأتي النقاش فيه فالملخص من كلامه أنه بما أن مورد العدول من كان مأمورا بالسابقة حين شروعه في اللاحقة فهذا لا ينطبق على محل كلامنا لأن محل كلامنا حينما شرع المكلف في اللاحقه ألا وهي العصر لم يكن مأمورا بالظهر لأنه كان مقيما وإنما أمر بالظهر بعد ذلك لا حينما شرع في اللاحقه فالمورد خارج عن محل العدول فهل ما ذكره تامون وهل ينطبق على مبناه من انه مامور بالجامع بين الظهر والعصر والقصر والتمام لانه مامور بكل صلاه صلاه هذا ياتي الكلام عنه بعد العطله يعني يوم الاثنين نعطل السبت والاحاد بمناسبه يوم عرفه ويوم العيد ونرجع يوم الاثنين ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين